الله الذي رفع السماوات بِغَيْرِ عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يُدَبِّرُ الأمر يفصل الآيات لعلكم بنقاء ربكم توقنون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 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَإِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ إِذَا كُنَّا تُرَابًا أَيُنَّا فَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بربهم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 قل افاتخذتم من دونه اولياء الا ينبكون لانفسهم لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الاعمى والبصير ام هل تستوي الظلمات والنور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 سَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدْرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَوِيَّا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ بِتَغَاؤِ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُمْ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً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 لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ أُولَئِكَ لَهُم سُوءُ الْحِسَابِ أُولَئِكَ لَهُم سُوءُ الْحِسَابِ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وبئس المهاد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 وَالَّذِينَ يُصْلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلُوا وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ حِسَابَ الْحِسَابِ وَالَّذِينَ صَبَرُوا بِاغْتِرَاءِ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَؤُونَ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَ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 ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة او تحل قريبًا من دارهم او تحل قريبًا من دارهم حتى ياتي وعد الله ان الله لا يخلف الميعاد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 لَهُمْ عَذَابٌ فِي حَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْعَذَابُ الْآخِرَةُ أَشَقُّ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ مَثَلُ الْجَنَّةِ التي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ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 قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن ابتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله منه مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍّ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ نَبِيٌّ رَسُولًا أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ الله لكل اجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام كل كتاب وان ما نرينك بعض الذين نعدهم او نتوفينك فانما فانما عليك البلاغ وعلينا الحساب